وَقَا الذيذينَكَفَول رُسُولِهِمْ لَنُخُرِرجًَاَّكُمْ مِنْ أَوضنَا أَوْلَ تَعودٌُ نَّ فيِي مَِّنَ وَقَالَ المَّذلَكَ فَوْول رُسُولِهِمْلَنُخُرِرجَ مَِّكُمْ مِنْ أَوضن أَوْلَ تَعْوودٌُ مَِّ فيِيمَِِّنَ فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين